Vahve Alla kül şeyin Kadir. Hva Alwul ve Alakhir ve Alzahir ve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 virati's sudur amenu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi fellezina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun Və Rəsulü yadgül küm lütmünü bı Rabb küm və qad a xad mi thawq küm in kül tüm müəmmiin. Və lədi yunazil وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَأُفُ الرَّحِيمِ وَمَا لَكُم أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَمِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَل وَلَا يَكُنْ لَكَ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدِ قَتْلِهِمْ وَكُلًّا الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون رهم بين أيديهم وبين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 نَنقُت بِاسْمِ النُّورِ كُمْ قِلَرْجَعُ وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَغُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ اللَّهُ ذَامٌ بَاقِنَهُ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتمتم وغرتكم الأماني, وغرتكم الأماني حتى تَجَاءُ أَمْرُ اللَّهِ وَوَرَّكُنْ بِاللَّهِ وَرُورَ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أَخْذَاكُمُ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 يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لكم الآيات لعلكم تعقلون. İnna al-muṣaddiqīn ve al-muṣaddiqāt ve aqrāz Allāh qarwan hasanayi zāf ve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 اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهين فتراه نصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورغوان وما الحياة الدنيا إلا متع الورود سابق إلى ما وفرت من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله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 إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يعب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخ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 ve azalنا فِيهِ فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رشله ve lakin arsalna Nuh ve فِي ve neginlana ﷻ فَمِنْهُمْ هَتَّادُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ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 لَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يشاء. والله ذو الفضل العظيم.